ومنطبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد رحاكم سورة الليل تفسيرك قرآن كريمك آها برسل إن أنا وحنا وقبل لغنا قايدة لغطاني أفر من, من سورة الجافية قال الله تبارك وتعالى وقالوا قالا بوحي الأهدين ما هي ما له ما اهم الا حياتنا ما له شيء نام ما هاني ما له شيء ابدياء ابد نموت وبعد ما انو نحيا وانا نولارنا وما يملكنا من الهلاك يو الا الزمن كوما وما لاق قال تعالى الى روح يريد وما لهم قالوا وما سنانن بذلك قولك من علم حقاقك إِنَّ غَالَةَ الْمَآهُ إِلَّا يَظُنُّ النُّورَ إِلَى الْمَلَايَهِ يَظُنُّ الْمَآهُ وَإِذَا تُتْلَىٰ مَرْكَلُهُ فَيَخَرُّونَ كُلُّهُمْ آيَاتُنَا آيَاتِ كِتَابٍ بَيِنَاتٍ حَلْقُهُمْ كَوِعَظَظ مَا كَانَ حُجَّتًا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ كُتِبَ وَمَا إن كنت كنتم الذاتين صادقينك ورشيك قلوا حاتر مدرسوبنا والله والله أيا يحييكم من المولينا ثم يويتكم كدمين دلا ثم يجمع كدمين سوق المنى ثم يجمعكم كدمين سوق المنى إلى يوم القيامة مالين تقيامها لا رهيما وحشك يا حال أصدق سبنا من فيه في يوم القيامة ولكن اكثر الناس يظن تكينته او غضون لا يعلمون ما هو ان قياموا امانه او ان شككوا جري الى هو انه ما رامه سبحانه وتعالى نو غالدا كم يبقى Habila ibn Turkada wal in lay so kuwa saylay noqo wara ma waqalon daladi wax yiraahdeen ma hiya maral illa hayatuna marasho nooma ahin marasho addu edu, namutu wa beemana wa nahya wa noolayna wax leeyeen ma jirto hayaato kale oo marka la dhinto ka dambeyo waa dhimanayna waa nolaanayna waxa loo jeedaan yamutu qaumu wa ya'ishu akharuna baba nolaana danowaqey maaya macnaa annahu wa nolaanayna kadib wa dhimanayna marka bima noo aruurteena nolaanayd in talab inta dibloas kasoobaxina wax jira ma waax jira ma si wax ayay ila ahdeen gaalado wax jira ma in talab inta la isooob dhina toro in khas marka dhulriyada oo leedada dowriga wax ayagu in kireen beta tambasani ibi waa innee adoonku ma oo kasoobilawday ee intaad dulin la dulin dig la iska soo bixinna midba jeeto adoonku maanka soo bilaawana kaliya waxa jirta soddon iyo lix buuro soddon iyo lix kun oo sano marka la joogo shay walba baadasiisu ku soo laaban shay walba soddon iyo lix سدني اليخ كون سرا مركلي جارال كتاغن وحول باساسي سودانيين وايرين ارين تاسنا وارين مربلا صلى الله عليه وبركاته عند ما ماك نشس وحا جيره سومالي قار كميد او ارين فاسيده كا انيسا سنا دي ورسيد هذا المقال هذي داي اوارها داي برواقها مركز صدري يحزن سووري قطه ادوي سكفي من غير كل ما شيء مركا الذي يتقل لي صابحنا عقلي جاء الله قلع صمت صابت ومركا إليه يهين. عرين تاسو المرضى دعا يتحدى صلى اللي حكونا صنع تاجناء أو أركا يجدوا صلى الله عدتك أو قفك يتاجناء أو لأ أنا دعا يتحدى صلى الله عدتك بل بانتو انت لأجتك إلوه وما ينكر النهار الماء الا الدهر زمن امها هيله ينبچرو خاركم كمعملا او دك بدله نوريه ماي كتقعدين كمالك سيدي عضو مرايو سباب باو بوله اه زمن دهري بذلك طوكاس وإليهن سمناً هلاكا مانا تشيرو ملالاً جيرداً كدن بأيضا من علم القطار ومصر من هذا الكاس علمكم بسماء إنهم أيهم ما أهم إلا يظنون إلي الملايين أيهم ما أهم والظن ظن وإن لا يكوني من الحق الشيء ظنكم حقا وحركا نطر ولبقى سياسة رادة مركي اوار ومولات ومقيدات تبقى له زمنك حي يجري الدهر حي يجري وحي يجري يا خيبه الله زمنك هو قيصن عصيب او وحو وحكونك كطعيه وحي هو استان وحويا دهره مو معموله ساس هو هاستاه اريد اشا ترى هذا حديثه صحيحانك يقين وما روح يقول الله عليه وسلم يؤذين ابن وحا ايديه ابن يصب الدهر زمنك على دايرهم براهم هاهم غهم همان ومسينه اه بلاي يقول الصينه عباره اواده عذرك ساعد همى وحاسه ومسينه زمنك وعينك وأنا الدهر زمن كان أحد كمامولا وأعلم له وأنا الدهر بيدي الأمر معامل كقعنت إذا كنت أقلل الليل والنحا أنا قد جد يدينا هبنك يا معنى وأنا الدهر دهس أيا وحا ويا وحا أقاتل قبل كميت أو كو قلضا ماي وإن حزمه كميدي إن الدهر اسم من أسماء الله الحسنة كميدي وحيرتنا بقى يري الله يري وانا الدهر مركع الدهر واسم من أسماء الله الحسنى فسأل سيدة دهر وانا قالت سيدور حافظ سيدور يري إمامنا الشافعي أبو عبيدة يقير كيدا اعي مضي مسلمين تهى طه. وحيد تهى النعنون أولا قلت لا تصد الدهر زمن كان عائلين زمن كان هو الدهر عربت ما دام بلا تويك معا اي زمنك ام سمينيه وحق عيدة اي كرفي واحدك الوحي علىها نحي السمينة امارك اولادة اذرك احدك السميني هو الوحي دهري ايوه كومك عاليا احدك السميني هو الله آه. الله هو الوحي السميني وفاعلك ما دام مدك سنين يا دعودي كاي عايه يا الله لييره ده الله اسقض عديبه وقلب الليل والنهار عليه اللي. اه انا كجديره يا حبنك يا wa ma maamuraya wa anidh ayagura waxay ay ayan kam wa maamuraya ka same ay ayay marka xaqiqan iday ku riday ayda wa allah sidaa loo leeyay fa inallaahu wadah bana saa si u leeyay إلا فعيكو الله صلى الله عليه وسلم عيد وعيد بعيدا وعيد أحد كون كما ملا صافي وعيد علاقستين قالت صلى الله عليه وسلم وإذا تضل مرك الله قيو عليهم قالت كركو دا آياتنا آيات بينات على إيهم كوي ما كان حجتهم قالت لك أنه لا يمكنك أن يقول لك أنه لا يمكنك لا يمكنك أن يكون لك أبينا أبيالك إن كنتم هدئته صادقينك ورنشيك تقول لك آيات الأخيرة وإذا تضلع لك الواقية عليهم كوركو دعا آيات آياتنا ديره الحاله اللي يقول اطعط ما كان ارجت و جرو دمهم الا ان قالوا ان يرهدهن معهن ايت لئن هذا باظائنا ابيالك لئن هذا ان كنت ندي تصدقير قرشقه مرك لو دولقو waa jiraa dad aan haddiya rinta suu xaqiiqad baa ay baayalkeenid in taaso bixin marka hadalkaas uu xal saxnaa sawatu amarka hore aanbiyada iyo dadka muumininta ay aanbiyada raacay maddehe adduunkaana lagu soo celinaa madde ee waa jiraa dad marka adduunku dhamaadaa aaqiimo keenay hadii marka الذون كانوا يمسوا الى مكاسه الله الله من يدينكو واجيره عين الله واجيره ان كدغيت فربا واجيره الله كا الله كا ثم يميتكم كد نوين ثم يجمعكم كد بون الصوت جمعنا يوم القيامه واخر المصير معنى هذا واحد طيب يدينكو واجيره الله واجيره ان كدغيت الله يدينكو واجيره واجيره ان إنه مركاة ما تعمل في سوق لي وفضل ومن باب الأولى وكسي فضا يفيد أنك نوفيه الله أواحك ورس بمجره ثم يجمعكم الله وإذن سوى جمعنا إلى يوم القيامة معنى أنت قيامه إذن سوى جمعنا لا رغيم وحشكي فيه في يوم القيامة حال أسأهاني ولكن أكثرهم لا يعلمون المؤغاء كما يجمعكم الله وإيصو تجمعا الى يوم القيامه ما له تقيامه لا ريب واشكيه فيه في يوم القيامه حار سنها من ولكن اكثر الناس بدك ان تو بدن لا يعلمون ونحيى ما موتوا بما لنا ونحيا ونورانا ما مر كان بده جن ونورانا ما هو ويه يموت قوم ويحيى اخرون اين موت ويحيى ابناؤنا اما بما لنا ارور ثنا نورانا اساس وجهي هذه القلالهين غيرت املوك دوي دوابقري لحين وما يملك مر ما حاجه الا دهل زمنكم ماهر وهو إليه مجل وخالق وحدديه وما اللهم قال تعالى إله حويري وما اللهم قال بغمسعنا بذلك هذا الكاث من علم وعلم أهل إنهم قالوا إمههم إلا يظنون إليه وحملين إياه مماهني وإذا تظل أمرك الواقي وحليهم كركوا لآياتنا آياتنا بحثنا شيئا بينات حالئهم كواحد عق ما كان خجتهم قالت أنه لا أهاني إلا أن يقول أنه لا أهاني إيتوا لا إناد بأبائنا أبيالك إن كنتم أداتي صادقين كوروشيك قل لن يكسوبنا الله الله أعيكم إلي مرئيو إذن كون وحشرة أين وحشرة إلي الكتبك ثم يميتكم كدبنا سيكا إلي ديلي ثم يجمعكم كدبنا سيكا إليسو جمعنا إلى يوم القيامة ما لنت قيامها لا رأينا وحشكي فيه في يوم القيامة حال سنة ها. ولكن أكثر الناس ضدك ان توقعوا بضن لا يعلمون ما هو بعث من الحقيقية واليقية ولله الله كلمة سبحانه سبحانه ملك السماوات والأرض إذا يبلك ملك جودة ويوم تقوم الصاعة ساعدك قيامهم مالن كي استابته يومين مالن كاز يخسروا وعا قصاريا المبدنون بعد الولا لك وترواضك اذا النبي سبحانه كل امه امه منتك شافيه حاله ايت منكم بها كون فريره كل امه امه منتك تدعى وحا لو يرا الى كتابها الى كتاب احمالها كتاب الاعماش ذكوق الرب يقال لها وحي غليل هي امكستبا اليوم ما ان كنتو جزءا وحل انكم ابال مرنا ما عملتي كنتوا ذاتين تعملون الى الصعيد هذا كان هذا كان كتابنا هو كتابكم يا مدق هارؤ قد لي عليكم كركم بالحق حقها لكل غير هذا لا اننا انكم كنا واحنا نؤلهي نستنصح الى سوغورنا ما وحيكم ترىها تعملون ان السماء الله جل شأنه سبحانه وتعالى يريد يالك يا رب يالك حاكمك مامورا ادونك يا اخره Ina riyal kal yabul ka multibadi amma kure wa yawma marun tatqumu sa'atu sa'at qiyamu istajabtu yawmin malin kaza yakhsaru wa qasar ad al waa ilkaye dadka macaasida iyo xamaanta wuxuu boodu ku dhameeyay dadka macaasida iyo xamaanta umurku boodmaaday sida majaajilaysteyalka kale waxaa la diba oo kale Sufyaan Fowri rahimahu Allah awum in magalada Madina markaas wuxuu u aw waxa wayan dadka ka meedeeyay wuxuu u chegaa sheekal uu qosay ah murtida iyo meela deega ku qoray dadka inuu murtida maara wa iska waxa way ma jachelay ah ma jachelay ku qoray murtida leeyahay wa bad ah اما الذين تااملوا لله يوم يخسر فيه المبذرون فاكمكم من مسلموا للمؤمن عق من ايات قطبان يومه وحيدوريا اود ميادا اود الى اله انه اسلى يمالن باذ لو يال قصار دونا كلمه ان تنسي ان فاسوا حوصي فما في المعافير حتى الالقي بالله ورقستان من الكلمة عرق كلمات دائس ومعنى تسجيري إذا اعتابتين وقعوا اسكا إلعارين ها مجاة جيلاده يبينت يددك قسيت كلمات كي يعتابتين إلاه وقتبن تلك كلمات كي يكتابين قفت ممك ويوانده عن طعبا بيوانده كأنفع وإذا مره كتابين فكلمات كي إلاه وقتبن كي يكتابين مجاة جيلاد بمبئي بيان اسود البرية بكككو سيئوه وحاس ويسكده وكو سيئوه و تراوضارك إذا ما بقى سوبانه الخداب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من تصلح منه الرؤية قفك استاءه عرقتيوبك السورته أما نبقى اللوغة والغفة سير و تراوضارك إذا قفوا الباب كل أمة ممتنة ينتهي تشاثيه تنحالي تشلبها كوفا بيها إذا كوضاك والساس جنبه هو فقل الله ومارك نارتوه مارك أي واعوان قفل به جنبه وقفل صنع مارك نارتوه جنبه وقفل به جنبه وقفل به جنبه مارك ساء انبيه حتى نبي الله إبراهيم خليل الرحمن نبي الله عيسى انه العزمي وحي له نفسي نفسي إلا نفتي ده مانطق إباد بات لا أسألوك اليوم إلا نفسي نفتي ده وحي له المانطق ويدي سنة إله نفسك إذا ما أنت إيبت داري من إيصالا لا أسألك اليوم إلا عن نفسي لا أسألك مريمة الله تولدتني هو يد المريمة بنت حمرانك ويد سلم إله ما أنت إيبت داري سأسل الله إمركي نارتو إيبرا فمركاسو وطراوذك إذا كل أمتي ومدنم أنت شاثية حالاعة يتقوض الضوء شباها كوفاً لذا كل أمتي ومدنم أنت تجعى وحلويها إلى كتابها إلى كتاب أعمالها كتابك أعمال شيء بكوك الرئيسة اللوية وقال يليلي حسابت هذا يقال الله الوحي اللي يليليه اليوم ما أنت تجزون وحل إنك أبال ما وحي كنت ماذا تعملون إن أتكشق من خير أو شرين وعد وطي إن كنت ميدين ما أنت أبالك هيدين هذا المدكة وكتابك عال كوكوك الرئيسة هذا مت كانوا كتاب رواه كتابك اللي غير لي يندق حالك هتر عليك الكرتين هل حرف تمامه واحد سميرك ومش ايش هو جايو كنت دون حساب تام وان كنت فكر كتابك على معناها القول وان كنت فكر ان معناتي قاعده كوتبك لها تغيره ومالك اسمنت كبر جايو او اسك على على او وري يا مجرمين تو يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر سقيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هذا كبير هناك الناس الماضية مع الكتاب كان كبير وحي يريه وحوين كما سوتني وصاقه هذا الشيء كي سوتني هذا كان كتابنا وكتابك يندغ حالك وحضر لي عليكم دوشينا سيديك واربعنا بالحقي حقنا حالك بيهينه وحضر الله قال تعالى الى اخره ان انكم ما وحان ما تنسخوا الى سوقرن ما يمكنتم على هاتين تحمل الناس ميتا اننا نامروا ما تنسخوا اي نامروا كوا امر اياهم ملائكه اي كنا نامر الحافظ ان تكتب اعمالكم وي. اه, آه. انما سوقر جنى معناه انما الملائكه حفظوا إن أي سو قران ولله الله كل يسوس نادى ما ولله الله كل يسوس نادى ملك السماوات والارض اريالك يملك ملكه يما ملكه ويوم ما لين تقوم الساعه ساعتك أي مو ايكعد يومين المال كاس يخسر خسارا ان المضلون بالويلك وترى دارك اذا قفل الباب كل امه ومجتمعه انت شافيه حالك الباقي فبدو كل امه ومجتمعه تدعى وحا لو كتابها الى كتاب اعمالها كتابك اعمال شهد له اليوم هل هو يقارها وحا نقول اليوم ما انتي تدزون وحا لين كعمل مرينه ما عملك كنت ما تعملون الى كشقيان من خير او شر هذا مكن كتاب رواه كتاب الكيلين كسوراي ينطق حالك والرأي كهتلهي عريك الدشينه بالحق حق من رؤى الرمح حالك به يقوا الله ان ان كنا وحن هان ما تنسقون سو غورن ما كنت ما بهن تعملون ان صميدا اي ان كنا نامر الحافظه ان تكتبوا ان تكتبوا اعمالكم عليكم وي. فأسألوا إليك قال تعالى إلى الحرير فأمن الذين تدكي آمنوا حقرهم أدون كبيرك يجبعنا طولون تكرهم وعملوا صميين حبنهر الصالحات أعماشا ونكسا فيدكرهم وقلوا قريبنا ربهم ربكوه في رحمة حليسته سؤال شننها. ذلك أي ذلك المذكور من إدقالهم في رحمته ذلك كان لصوص وآه إلهيه الرحمة دي سجليه هو الفرس والليدان لمن تسوء المبين والبين والعب وعمل الذين دكي كفروا قالوا لي أدونك مركي تشوكي فلمتكم فيقالوا لهم وحلقوا ليه الدكاس أفلمتكم مئين سنهين آياتي آيات كيبو تطلع اللبو أقيا عليكم كوركين وفستكبرتم آجس ويريسيدة او وقمت ما لهاتين قوم قم قوم قوموا شر من الدبيله يا الا والا خير مركل يراه دو وعد الله الله طلاق في سبيل البعث والجزاء مبرقابي حق وامض صغ وصاعه ساعه قيامها النار فيوحشكم فيها كما الصغنام قلت ميعنا به تيرين ما نذري انكم مؤمن ما ساعه ساعه يوما وخفها ان ظن ان غمم ملائله انه الا ظن مرئ ما حن وما نحن ان نضمن منهم بمستقلين او قال تعالى الى هويني وبد الله وحا الصوت ظاهرا اصم خدي قال ابي سيات ما عمل قبون ديسما امنو اي سمائين وحاق وهريين بهم قال ابي ما عذابك كانوا أيهاية يستهزئون إلى كتشة به عذابك وقيلوا عن الوير اليوم من أنت نمساكم وإن في العذاب يعني إن كتبينه كمان نصيتم صدق وصوتك بين الدونك لقاء يومكم العمالة إنا كشكي ستان لقاء يومكم مالكينا للك المدية مالك هذا او كان أهل وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ إِذًا أَمَرُّ وَنَارٌ وَمَا لَكُمْ مِنْ مَنصُورٍ مِنَّا أَسِرِينَ كُوَيْلِينَ دَرْجَارَةَ يَالِكُمْ عَذَابٌ كَثِيرٌ فَاطِبٌ وَهُنْكُمُ الصُّغَاعُ بِأَنَّكُمْ مُنِئْتُمْ إِذْ طَغَيْتُمْ إِنَّ كِبْرَكُمَا تَبْغَتَ آيَاتِ اللَّهِ إِلَهِي آيَاتِي سَهُزُوا وَمَتُوكُمْ جَاسِجَاءُ أَوْ قَرَّتْكُم أَيِّنَ كِبْرِي فَلْيَوْمَ مَا نَطَّى يَخْرُجُونَ دَالا لَغَبِخِ مَا مِنْهَا نَارٌ تَ وَرَاهُمْ قَالُوا دُنَا مَا هُمْ يَسْتَعْتِبُونَ قَوْرَهَ لِدَلِين لَغَ دَلْبُ فَلَيْلَ إِلَكَ رَبِّ سُونَاتِ الْحَمْدُ مَعَكَ أَلَا سُورَبِّ السَّمَاوَاتِ رِيَالُكَ مَالِكَ, مالك رَبِّ الْعَالَمِينَ حَالَمْ يَالِكَ الْمَالِكَ اسْكَرُ وله الله كان يسأل كبرياء أين يسلطون سناطين في السماوات إحراريالك نحضر حال أين يسلطون أي أهاتي والأرض نورك نحن يسلطون أي أهاتي وهو اللهم العزيز وامدك غالبك أوتيس من المرطة الحكيم والله حق مضى بنا واحدة سمعينها إلى سبحانه وتعالى أمر كل نصر الشيء إن الضوء مضيق كل كان يقيامها kadina kitabki icmaasha lagu qoray la keenayo wana sheegayo wax kare maanta in la isku amal marin illa kitabki wixii ku qorna ma ahayn ila uu loo sheegayo sida amalmarintu dhaceedo qaal taala qofl bakitabki si wa makashalaayin ama ku farki goona ila uu in subhana fa amal ladina dadti amaru haqqr khulay adunta markay joogay وامروا حفظه ركسميين الصالحات تعملوا نفسك طلوبته وهو غنسنت باحك ودنا ويل غنسني اعملوا نتقرواواملوا تشوارق الاعمال الصالحه سلاس يدي حافظكم فامل الذين تبكي امروا حققوا مبتكرين ويعين وعملوا حفظه ركسميين الصالحات احماش وين يكسب فيتير وغريتونا ربو ربغو في رحمتي حديثيسه ولوجهت جننه جننه قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان جننه لرحمه الله رب العالمين ابو جننه كيري انت بك من اصحاب جننه ادى ان حديثي قف كان دوران كو ناريسنا يروا ان سبحانه ذلك اي ذلك من اتقار في رحمتي خاص لو سو شايغي او اه الى الله هو الفوس ويلين لينتا سؤال مبين البيرس كعب واما الذين دكي كفرو غيري اي ادونك مرك لا جوغي ربي كتابك سي دينك ديري افا لم تكون اي فيقال اللهم حل لي جوابك اماذا المحذوفه فيقال اللهم حل افلم تكون ليس اهي اياتي يرهيبت قلت لا انغاق عليكم كركينه او فصدقتم اديس وليس دين عن اتباعها ايابا الا راحو اذكو ليسدين او قمتمها تنقوم مش من الليل حلل يا وادنك عن امر بينك فايديسن ما وان جبلين او بين الحقيقه فأسألوا لي يا ليش شيء آياتك يا ليش كنت العقل إنت لين كنت معنا نحن جميعا كوب من طيون قيل ملكة لين كويرة هذا إن وعد الله الله بلنقادك يسوعه بلنقادك بالبعث والجساء أدمر إلا سوق حين الله حق ومتسغا ملكة لين كويرة والصاعة ساعة قيامهنا الله ريبا وحشك فيها ساعة قياما كناصنا قلتم ما أدينك ندونك به تشيرين ما نترين ما أدين ما, نتري ما ساعة ساعة قيام واحدة أنا ما يكين سرينا صابحنا إنا ظن ما ما ظن وما نحن أمدنا منه بمستيقين كوهو يقينيه أمده أرنتص إنه يقينته وحقيقتته وما قلناه لكن ما ساس أدين سأسمنا أدينك به تشير ماك حق له شيئا يسألوا لي قلبك لك الدلال qarkay laga guban qalbiga laga guban iraahu subhana الله bada allah qalaabi waha soo muqdisay etma amal guuban ti siinuma say et wal qubatu sayi'a qurayti khuma qa ka dhashay ma amalti amulu ay samayey waxaa waxaa hareerayo dinca ka star aga kira ku testeesi jireen oo imi jireen wa goorba kana cil yahriley wa qira marka sawax lagu yiri al yawma manta ay akire gurayay man khas tiya mal guray wa qira wax lagu yiri al yawma manta nan saaki wa han in kaga tagayn ay fil hadab hadab لقاء يومكم مالكين لا لكل ميد لا كل بلاها ان طمارك الله قرنك يسو ديار غرودان ادوكا بركه تجته واكتقت اديه لكم مشوش ايلا يق المستقبل امه ليده سدا قوه تكين ديي غروغ امرت لي ريكه بيته ما منفاق وعلى وحدها واين كتاغي ما هو ان هل ماما نصيغ لقد عربيه لبا معني نصيعه ومعناه اللي تركه عندك كسوته الى النصيعه اهواه المامي مركه الهي اسق محال مامو الى سبحانه وتعالى هو لا يضر ربي ولا يحصا الى محال مامو وما كان ربك نصيعه هذا هو محال لكن نصيعه بمعنى ترك فان سيدة ابن الشرين وكون فصيرين وان سيدة عبدالله ابن عباس كون فصيرين ابن الشرين هو نترككم في عداد شهنمه كما تركت نوع عمله للقاء ربكم يومكم هذا اه سيدة دونتا بتاني ندوش غيصتانك ما انت, انت رب اللي كون بيضان ساسو كلا اللي انك جيت هذا مااني كاند اللي تشوفوه اليوم امطا نمساكم وحنين كغتاينا اي في العذاب كما نصيتم سوتو بسوو تنتا لقاء يومكم العمل اين ابو شقيصطا للقاء يومكم ما يمكن لنا لكل مديسه ما هذا او كانه ونؤاكم ليش ادوهم يا ميدان امروا النارطا وما لكم من مرسنان من ناصرين كوينين غير غير عذابك الى وحلو شيق السبب تكون مته ولا يمكن أن أخ Вас في أنفها منذ أوقف أن ألا أتخ servirه أن أجف لهم آيات الله إله ، آياتك جميعا بذلك فإن detailed آيات که الإله ندها الذي يحhesل ولكنه فقال فإن الظالة للقدرب إلا إيسه أنت من الأ שא�ف لما يستيقظون من ذلك الشبابات هذيك روالا كرباشا آياتك إلهي نمان متكمدة حل حرفهك متأ قفك كوت جاس جاسا واقفك شهنب برغة أون بقم عيدو وغردكم وحينا إيري كريدي الحياة ملاشة ملاشة أدو يا إدو ملاشة أنت كوكت سنتين أيضا مستقبل أم ليلين وقت يجي يوم أن أيضا ما لا يخرجون اللقاب بحين مع القالة منها مارتا وراهم قالبرن معهم يستعتروا وتريل جارين لا دلبو لدم يدور داتمان ماي متايل يدور دار شواجيس كما طريل فليل الله كرجي سيال حمد مهدوسوناتاي الله سو ربي السماوات الريال جمالك اسكلي ورب الارض دول كمالجيس اهابي رب العالمين علىيال كودان مارك اسكلي اهابي وله الله كربي سيصبح نتي الكبرياء وين هي السلطة أي السلطان أسجع إسكال السلطة إيا وين أسجع إسكاله في السماوات الريال كربي سيكون تصرفة والأرض دو كربي سيصبح على هذه الكبرياء جا. وهو الله العزيز وعمدك غالبك وحضانه من المريه وعن لهد إستاج الكريم وحضانه الحكيم وحكمة دبعا قال تعالى الى وحيره فاما الذين ضلوا فتعاموا وحقروا الرميه وعملوا السميه الصالحات حاشا ونكسا فيذكرهم اقول قرن الرب وربكم في رحمتي حديث سن كما ذلك أي ذلك المذكور من اتقاله في رحلته كان سو شيك الله جند يسينو غرينا هو الفوس وليدان لدان تسو المبين قلبي المستعق والذين فَيُقالُ لَهُمْ حَلُّوا يَا أَهْلَ أَفَلَمْ تَكُنْ مِثْلَيْنِ سَنَاهَيْنِ أَدُونكَ مَرْكَأَ جُغْتَ َأَفَلَمْ تَكُنْ مِثْلَيْنِ سَنَاهَيْنِ آيَاتِي آيَاتِ كَي تُطْلَعَ اللي إِنَّهُ لَغَاقِي عَلَيْكُمْ كُرْكِينَة أَفَسْتَكْبَرْتُمْ هَذِهِ سَوَاءٌ السِّيدَانَ وَأَوَّ كُنْتُمْ عَدْلَقَتَيْنِ قَوْمٌ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ ذَنْبِيًا يَالْآ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مَرْكَأَ لَيُرَاهُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ اللَّهُ بَلَغَتْ والساعة ساعة قيامها من الله ربما وحشكي فيها لحيدا ما أهانين قلتم إنا اترى هذا ميليسا أرنتوا أهانين ما الذي نعطي ما الساعة ساعة قيامها ما كنا نعلم ما الذي نعطي ما محطي الساعة ساعة قيامها إن ظن ما أملين أنه إلا ظن ملعبا كهي قال تعالى إلى وحير وبدأ الله قال لي وحا أسرهم وقضي سيئاتهم ما عملوا وقضوا لكي سيحنهم عملوا أي صنيين وحاقوا بهم قالوا ما عذابك كانوا أيها يستهزئون إلي كتش يستهزئون في عذابك وقيل وحا الوحيري اليوم ما أنت ننصاكم وإن كتجينا أي في العذاب يعني كتجينا كمان نصير تمصيركم بس وطقتين لقاء يومكم هذا العمل إنا قصوا الشقيسطان للقاء يومكم مالك إنا اللي لكم مدهيس هذا مالك وهذا كان أه ومأواكم بيشدوه ينا إذا مع النار والنار تا. ونال لكم إني من من ناصرينك وإني انجر جارع ذلكم أدب, أدب كاما ثابت روح إنكم قصوا بأنكم إذنكم اتقنتم إنا أدونك آيات الله إليه آيات كيسا هزوها مثل قد شاس كاسا هو قردكم أيهم كددين الحياة ونرش أدو يا إيدو فاليوم أمامتا لا يخرجون القالة لك بحما منها المارتا ولا هم قالتون أماما يستعتمون كوان رائل جليل لك الدلد فلله الله كلمي سيسمع في الحمد المهات الله أسو رب العالمين عالميالك مالك ملكيي أهاضي ورب الأرض دولك مالكيس أهاضي رب العالمين عالم يلك ومالك ما الاحد واله وهو الله كرجيس الكبرياء وين يد يا عدم يا سلطه وسنات في سماوات الار ديالك حيودا حاله هي السلطه والتصرف كله والارض وفي الارض لك الله المعزيز ومدك غالبك الحكيم وحكمت دبران الله الرحمن الرحيم تفسير صورة الإحقاف صورة الإحقاف وهي صورة مكية بسم الله الله نبي عيسى صورة الإحقاف كبير با. الله الرحمن الجود الله الرحمن نحريست الجود متك النحريستاء هذا الله سوء الرحيم نحريست الجارك المؤمنين تهلستان متك النحريستاء هذا حامين الله أعلم بمراده بهذه الحروب إلهي أسجهه وقال بضان وَحَيْهُ لَجَدَ خُرُوفْتَنْ حَيْدَ يَمِنْكَ تَنزيلُ الكتابي. الْكِتَابِ كتاب كان قرآن من الله الله حق يسيوكا هذا الله سؤال عزيزي غالبك وحو الدونا عيني المره الله سؤال حكيمي حكمة ضددان ما خلقنا الصنوات والأرض إلي ريالك إيبولك ما إيوه ما بينما إنت وضح إلا بالحق حق نمحه لأن لأ كل هنهي أمه هنه إيوه أجار المدام درس ومصام الله والذين دادك كفروا كوكاروبي والذين دادك كفروا كوكاروبي نعرضونا كوي كتش سنة ويا عما شايده اندروا والذين دادك كفروا كوكاروبي محرر دورا وكيكه سنه عما في حبسه اومرو لوو ديغي قلبي نابغا صبانا رايتم بالغالو كواراما ما لديك تدعون اعابد الى من دوري الله لقيك يسالهي اروري القصه من هي ذاك خلقوا اي ابورين من الارض دون كحاله كمدي هي ام لو شرك ولابس في السماوات إلى ريالك أبو رسود أي الله لو ذاك سبه إيه توني إيه لأي ماذا إيه كان بكتاب كتاب كتابك من قبل هذا قرآن كان كهر أهاضي أو أثارتنا مع علمي لسور قرية إيه كان أو أثارتين مدلسور قرية إيه كان مدكس لسور علم من علم الإلمي أهاضي إن كنت مداتي صادقينك ورون ومن حد كيبه أدوه كبادي البدن من من قف يدعو طوغا من دور الله الله قيكي اسحاء الله يهي من من قاسوا لا يستجيبوا له الأنجيبين كان طوغا إلى يوم القيامة ما لنت قيامين تلك الجارة وهم قوة اللطوغا ينغافلون وكوهين موت عند دعائهم لطوغا جدا لطوغا وإذا خشرنا سلطاتك مركز لصوار شريو تاؤ كل عبد الجري وحي اهاان يا اعداء عدويال لهم يعابدين ذكر يعابد الجري بعد يكون قنيا وكانوا ذكر بإبادت العابد الجري وحي نقنيا كافروا وكفر بعباده بعباده العابدين كل عابد الجري عبادته الى وين هو نو سبحانه وتعالى كتاب كان قرآن كان يقول صوتك أدومك سرسولك سمحمد صلى الله عليه وسلم عليه كتاب كان أسأل الله حديثه كيف وعنمد حكمتها بارسا أقوى شيء أفعش على القمان والنوح إلى وحيد سبحانه تيزيل الكتاب كتاب كان قرآن كان لصوتك من الله الله حديثك هذا الله سؤال عزيزي أسوه غالبه الله هو الحكيم حكمة بابا ما خلقنا السماوات والارض الى رياضك الى يابك وما امن ابو ري اي وانا بينهما الى رياضك يابك انت وبعيدا الا بالحق لوك بانا حالا لا بدك الا مرتسنا من الا مرتسنا حالا كبه همه ما هن بالحق حق حكمك ابوني anasaw wa ma khalaq ma khalaq ma ma ana aburi as-samawati irriyalkay wal arda dunka iyawa baynama antu duhaida illa bilhaqq illa khalqan aburis ayaburnay aburis tasumul tarisankun biha bilhaqq wa sifatul mustari mahdufin lagal hikmatan ku aburnay ay hikmat dahqa aburi damu samalama Iyo. يرسوك ما ورغود الرسكه تقناه يا مود لوو تال قري كو دمانا وا قيامو وركو دحي هجمت باس الى ايات ما لا نو كو شيغ ما حا الله او ابو خلق صط السماوات ومن الارض مثلهن يتناظر الامر بينهم لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء اي لا وين تضرر السما إله قد غابا ضنوره وحان أودري أدوامو لرا شيئ اني اوغادا إله وحول بعين أوله إله وحول بعين علمك كامل أدوامو اني غان ساصلو أود الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم الله أبوري الله أمو آه أن الله على شيء قدير الله وحول بعين وأن الله قطع هذا بكل شيء علم إيه إن قد غطا وحول به إلى حبل كو قال الروح ابو ريد ادومده ان بو ييرى دغو ييرى عقل نوا و ييرى تدوما الله ابو ريد اود كامل ايلو ليه القطب ترسلوا عليك ان كامل ايلو كا. أي له ابو ماده جيركوده غو غاي ملقسوي دالوكيكيرك اي ناقص وعلى الله أموري أبدو من عصر المكالي وعلى الله انت إبتلايه انتصال وعمر سورة الولدنا تأسى الله كل شيء خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرفه على الماء ليبلوكم أيكم حصل العمل فيه إلهي وإنه هو أموتك أموري إلهي وإلهي وإلهي فالضباب مالك اللي حمالك أموري مع الله أمورينا وهو أموري إلو إذنك إلى الامتحان إذا كنت تقرأ أي شخصيات لديه لديه قلبك وأن الله سعيدك وأن يعملك ودورك هو رأي سوحركه قاما مركز أي اعتماد الذين أصاعوا بما عملوا ويأجزئ الذين أحسنوا بالحسن أي اعتماد مركز لذلك كل فائدة يستيقى آيات كانت إن كانت مرض أبال مري لذلك إن دهاجها قلبك إسترين ويشخص يلغ أبال مري أو نار تصويص ساس الله اقول حكمه وتاخ وجيري مسما هذا ارثي بقولكم ورغو تنميه موديكو انا الله غو ترى كل مدامته ولا كل والله خرابين ادوب ارثلي ادوب كاني بدري او والله بابينا وجيرينا انه ابو ارثكم مسمل ما غايب ولدينا قالوا لي محرو الضر وهو اما شعي انذروه لوغ دغاي شعي لوغ دغاي من البعث والحساب والجزاء وكا كتشي سمي او فران كدكيس لوغ ديري شعي من البعث والحساب والجزاء وكا كتشي سمي ودي غير غوميميح ضونين غادي بسوبان ارايت قال بلا يغ ورما ملذيكي تفون حيت من دور الله الله كيف يسارع اهادي اروري التصيه من هي هيكي خلق أي ابوره من الارض ذلك خالق كميديا هي الله ما وقع اسم ما شرك ولا في السماوات والريال كالابور أي اي اله لا وادسانه سيده الى أحد عن ربي غير الخالق هم اذا ضمن بوكما متي كرت احلى واحده مخلوق الله أمرتقل إساني حامده و الظلم حبك أصدق مرك إلهي القليل وحد عابده لده وحد التصفى إذا كانت دواحك مدعه قيدنوك كميده الأبوراق فالوحد الانجابة وكسبت ولدها سيئة أبوراق إلاك قيدنوك كميده حق إذا كانت دواحك لك هباي سنترى قيدنوك كميده إلك أبوريسي سميه إلهي الشركة كليه أيضا نماتي هباي سنترى مكا و الظلم حق مخلوق الله ابو ريت اذا وهب ابو ريت العاده ما واظن سبحانه اي توري اي كيرو الى اماده بكتاب الكتاب. كتاب كتابكم من قبل هذا قران كانكو اااد وحدث كان كتاب ليس هو جو قران كان كوري او شيق انه كيتس للعابد برضو كان او اثاره اما سميت له سو غوري افارت وا علم علم شيء علم او انبياءه قر له صور هاي كان وشيغه علم عبد الله كيف اه افارت وا علم او له صور انبياءه الهي كانو ساسو ياه قول هاجره افارت تكون فسريه فال فال كانو فاليه شي كتابك كان ما عندهم سمر هذه فالنيق بيك يما او خط فسر ام جاءت كسره اقول عباس نسيبك اللي يقولوا ورجع سدر بيد الامام قرطبي ماشي اسمه مراي فالك قبلها لا ما انا اراد حديث الشيخ انك فالكون صح مركاسو اور ناداييريلي فالكان حاتت فيدي دا ابديغي مركاسو واحدان وخدو هي شيغان كو غادسو يراقبوا فالفالدي فالوابديقيو او siil lugay qii jeeda gobol uu u dhigay asu usoo diyaariyay nin ugu soo di ila mid kale marti oo kasookay wax ilay geed kasookayeen siixad geedkiin midkiii jiifay mid kasookayaanan isdee marti iska saxba kiin tan la soo diye ki yu agdee ki iska haan min keenawafali ahda mashruuca galgan soo wuxuu jeerinahay faalkaaga shalay waxa ki sheegay in aad qabtay xal macashin طالعين من مركز من الكاتبين سبحان النبي صلى الله عليه وسلم وحوضعوا مضى نقولوا انت انه عدايه او او صدق سوى شيء جديد ان و لكن جرب حديث ثاني حديث كسر مره وحده دول مرينه ايوا ولو ما هم مسلمين راح يكين هذين الى مسلم صحيح سووا كوورين من حديث معاويه ابن الحكم في آية محكمة رسول كارون صلى الله عليه وسلم مركزاً وعن كوري يا رسول الله إني الحديث أهد بشاهدية يعني وقت دور أن قال لمكة إما دور سوء وقد شاء الله بالإسلام دين كان إسلام كان إلهي كامي وإن من رجال يأتوا للكها وعن النجوش ردد وتغددك الوحشاء مثلاً لأس أفر سقف كستا و النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبو حقوق وحي النبي خيبو حين كعرق وحي النبي أمران أصمي واتبو الكتب محمد رميسان صلى الله عليه وسلم, وسلم وما آتاكم الرسول فاخدوا وما نهاكم عن فانتوينوا كعرق في ريح حديثك مسلم رسولك الله وحي نجوك لأنك الرجل ددك وحشاك قدتك وحشاك قاركو فعله بقام فعله في قار qarqo kutubayro ramuugaayro ga'e go'fal ku yel qarqo digahay fiiriyan qaar kale todiga day afka gariyanay ay taa miyan qar kale dumarka masqin tooday barkadaan qaarba tooban iyad wa intaas oo muuqan la goobi karin laakiin damaan haqooba waxa kooba al-kahan ah kahan ah ab sulaymaan al-khaddad wa kuwe ko inda iyo ragay ka inay dalacna ah awayu yuxbiruna nasa anin ka way eda tangowaha waxa bici doona kaasu yar jira saafu ku raysana kaasu wademanan aba madax maqana adu waa dhaif baadi de halkaasay jirteen wa waxaas ka waran halkaas laaga raaci waa lagu ilaaysta waa lagu siixray derisa laga soo raacay وخاصه الظلم يرشق الاسكوت كم اله يكفر يذكر الاسكوت ده هو يغلك صحته يغلك صحته الاسكوت سلم الا واشقى من شيطان مركه رسولك الله ورغم هذا الوحشه محمد صلى الله عليه وسلم ما محمد صلى الله عليه وسلم فلا تاتي ورى الحديث كان وقر عديي او امام مسلم صحيح هي سو كو ري ما متا عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله قف كوح شاف اتكا اي ويل دي قال لرفا بادي اهل كان جرت وها سوال كان جيرين افرتن حبن صلاه لا تقبلن حبوا ما قفكم وعلى الله انت قلبك وبكه لقدمه ذو هبكان وعندران وحنا قلت له اسكت سوى الدين أكفرطان هبان صلاة وعلى الله أكفرطان صلاة وجاء أكبر مهدي الله يرى وقدمني وليء كبيرة لكن قال ما يعني أكفرطان كمحة انه قال اه سوى ماذا يرى إلا الله احنا المسلمة كيف سوى على شرط المسلمة من عطاء كاهنة او عرافن فصدقه بما يقول فقط كفر بما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم او فقط بريئة مما ينزل على محمد دي. بل بره وقت قف على قفك وحشاء قبتك اي وحده الشيء يكو ما يستع اي انسان قيبكو دال عضام صلى الله عليه وسلم وكوب جاره الوسيقى وقال قالة كميتة حيث نبي حنا الدينة الوسيقى وحده كميتة آياتك فراها بضاك الشيء يكيبك الله كليها قل الله يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إذا كنت أخذك وكأن أخذك وكأن أخذك وكأن أخذك الله عليه إذا كان هذا النوم يريد أن قال له قال له هو يراتي التمنى تعرفا فالصدقه بما يقوله لم تقبل له صلاة أربعين الليل والتصديقي هي صلاة أقبله ما يسكن درد العلم هو أخذك تصديقا قفكا قفكا وحشيكا الرومانة يقول الرومانة يقول haddu من noqod tarnu inu kii ka dalacdo ilaahi shirka kuleeyey kii ka waal gaal gaalada kamid laakiin haddu sirahdu qof ka mu asabu kai ma wada ogaa laakiin sidii nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam shayaadintu taris koran haa wamadi soocaadan habeenka lanu qadriga sanad kaas wixii dhicila haya malaa'iintu ku shaqale lo sheega shayaadintu taris koran kor padan kalimada asmarka uu dafo galtaala u fiide xidiga waa tan uu fiideeyo rujumaan mishaayad uu aqada kalimada asaba wadiib inay ku dhaali gudti waxa uu aqada kalimada inuu sheydaan ka hooseeyo u diibo sheydaanka soo mid ka hooseeyo u diibo si uu u diibo yaa sheydaanka buke jooga inta la ordo uu qafta waxyaabaha u bak roohuween kalbada asal ugu imtixaan ee hadaan kalimada bansu ciri qof wax sheego marka asaba wax waaqal ma arkay kalimada as marka ay waaqaday sidii naqoto ay dadku leeyeen baan ma sheegtay yaa ku day kar wax nu uga wax kaasi سلاة لك أقبل ما قلنا مركز قالوا لنا و تصديقي سوى مطلق مع مركز قد عرويه قفك قف وحشيك ويقول إما كافل النغضة وإما فاسق سيد الحافل النحجر فاسق الباري هذا كوحشيك وإن لك حرق قفك إليه يا رسول رميسك سحابه نعويتم الحكم وحريري وحام رسول الله ومنا الرجال يتطيرون وحام نبوك رغم واحباسة شمبره حاجه هو قدري والله ما انت تقول ده اللي دي هو هادي قول قول قال لك حاجه جري حاجه خرب خف وح بعض يستاهل وجهه طال ذلك ذاك شيء ياتي في صدورهم فرايس دنهم نبي الرسول الله عليه وسلم وحس وح وسوسه قلبي يكدري بيه وحقيقه بقى شمبر الشرخ يا باص من ابو غور جاتكو ارتباي خالو تورا ميتاجيتو ميتاجيتو جب جب جب ما ياه وقلفه واخ شي ميرتاس اغتاي لاما نغو خيرو الله قال كان النبي من الأنبياء يخد النبي أنبئة الإلهية كبيرة لقد قرره الله عليه وسلم النبي قال هذا الله قال لقد قرره دريقه كأباده الله أخبره الله أخبره نبي قال نبي قال نبي قرره من قرره فمن وافق قفده فدك قفك وافق فالكيسي كاسا سخمتك هيا مرك حديث كيسي نقول شيخ فال هلا نبقى طبق تقصد علماء المسلمين وقال الإمام القردولي ابن العربي وحويري علماء الحديث كانت تفسير كيسا يسكوا اقلاب فيه قال وحيدة الحديث كانت فالك وبرنينة حيث عنبيان قبل كبير هذا السميتي قال وحيدة الحديث كانت نهي عنه ما يحديث كان وحويري وضات كان يقول كرغو فالك معايا للنبي صلى الله عليه وسلم وحويري فما وافق خط الفداك وحفالة والصحن غكر وواكين نبي دي مثل وافقه ولا سبيل إلى معرفة الدريق النبي المتقدم لا يقول لك ما يقول لك ما يقول لك إلا أنه يقول لك ما يقول لك ما يقول لك قف وفق كرامته قاعدة واحدة مستحيل فهو مستحيل شارك اللجوح يروح عن سورتجال أصلا سورتجال معه سورتجال معه لا سبيل إلى العمل به سأسرتي المركب وضل رؤك من ملك كذلك الكشيكيين فالك يقاببك يجب أحبوله إله كي يريد فصار ظنًا مضمياً على ظن وتعلقًا بأمر قائم قد درس الدريق هو وفاة تحقيقه وهو الفالك ووهو كن سيئ الملم على اللغة السيئة ورأي اللي بودة بغي دريقي سي ترمي او حقيقة دي سيئلة اغاية دقائق ماتي وقد نهتي الشيعة شريعة شريع عليه السلام كنا وارير تلك كي وأخبرت أن ذلك مما اقتص الله به وعند شرعه الشياسي غير الهند الله للمبقيد وقدًّعهم عن الخلق مخلوقاً الله لله Himmel كتشرة غير الى أغاده وكانت لهم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها في في درك الأشياء المقيدة هُرَيْوَيَ هَرُوا عَجِرِ تِلتَي أسباب ذلك وكُبَدَ جَاءة أُغَدَيْ لِهُمْ أُغَادُهُ فإن الله قد رفع تلك الأسباب أسباب تصالى والسولية والضمسطي كالأبواب البابادي قيم اللي جاءوا يقول الله ترتراه الله ترتراه وافرد نفسه بعلم الغير علم القيم السجن نفسه سأقلق لي يا رجل. مركز القيري فلا يجوسم في ذلك مبنانا إن إلهي اللي قل إريريوه الرنق الجوريلي قول لي لها دعنا نوها اللذة يا ده إنا لقرت رابكم مركو إمانا وفعلنا ادقاهم فيرنا واويا كتاباهم لوجه انا chega ye o qodro ro mesh kinya madenya badro mesh kitar ma banana wa haram barka suhu yirinta si waday wala hay hilu li ahadin da'awa qafna halal umaha inu shabto o ira aniga oghalay igu yimada halal umaha wa dharbu ana illa raadiyana wa qibato law lam yakun fihi nahy hatta hatta madiga usfawi lehayn o an nahyi so arori lehayn o qur'anku diidi lehayn illa فيرا قد ور فاذ قد ور بماهي مركمه هي صعروري فطلبه الا الradio غيب معصيه ومعاصي اله العاسي او كفر وانا قالم معاصي ولموا قالم لبدا اس ما فبحسب قف الضالب هذا قف هذه السويه ام تاس وهلك ابن العربي امام القردوبي وحرمكم انتصر قرنت ما خطا هو طول الخطبي سيباقو دورتين العربية ابو سليمان الخضابي من عالم السن وواصلو دورتي او قف خضابو ويلي فما وافق خطو هذا الكاسلان ويلي هذا يحتمل وزنك ارينتا وهاي اقبل يذاك اني تاي انا نبي قدك كان انا نافل اذا كان ذاك علامه لنبوته نبي غاس علامه جيس معناه هو اساس مركان سيروا قد انقطعت اصناف فص هذا واقعد ود عن التعادل ذلك ارنتس ان ان سينه وانا لا قال القاضي اياس القاضي اياس نظر كوص مفصري حديث واق هو يقول الاظهر من اللف خلاف هذا سلام خلاف كده كم مختلف وكتصويب خط ما يوافق خطه حديثك موقت خطباث وهو على مباه يدين كلمه بنانك خرب اساسيه القاطق الى بو خير ماها صاص معنوف معناه لو واحد ينقفك ما بيجاس فالكي سي وافق فالكو صحو نقره لكن وضال لغو غير ان اد وافقوا وضالت امري ها شيء مستحيل ها لو خيري او سمي كين قفي انه اوغادو ما كان وريبت لا اسكريبا ما كان لباده كل ما حي سووا وافقسيه الا اسكريبا نبه هو فاصله او واحدن خطابا من خوير النبي قاصر الغورو يهدينكو كارو النبي وافقا سحب نقلك ودابط من العربي با امر اضو على كان سيدي ودا ودا طريق لو مரானه ايسن جيريد اين التحيق الشيء قصه الى يقول مع من التقرصي والدعاء الغيب الجملة شرع الإسلام كوحو الرابي إيوه لا يسكمل يا إيوه إيوه غيب إلا الشرق علمي واح راب الإمام النبي ورحمه الله صحيح المسلم كحديث كاسمكو شرحة يا رقم كاسعان شاقنا أقه وحوهيان شمدقل صدن يطببا سو صار هراء أقواشاس المدو صار هراء ماركو صار هراء وحوه يري ماركو صار هراء وحوه يري فحصل من مجموع كلام الأولماء وخا وحا كسوخاسيل ايلمار هذا الكورو مكه لا اسكو دارو في حديث كاي كوخ شرحان الاتفاق انه اسكو على النهي عنه الا سرب الان هب هذا حد بان فالا ساسيكو انه حرام تحاي ساسكو اتفاقه ومسمنت تومكو هي وخلاف مر انه حرام ثاني قف الا قف كفالا بنان خديق شيخني ما بنان كيتره له روغا بنان يبريد وحواين يبرده ما انتي للروحة ياببنا على كل حال أي ضريق غيب لقوء أغانيوه إلا فؤيضا ماهني أببنا نقفك يرهده قفك أسواء إنه أغاده إنه إجمع مسلمين تقلافه قفك إجمع كلافنا النار إلهي وبالنقاب ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويطبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصعد مصير مركز جهنم أمد أوجيره حلال كآل سيدريي الإمام القرطبي رأوه دي. قال ابن العربي ان الله تعالى اله سرهيا لن يبقي من الأسباب الداله على الغيب التي أدين في التعلق بها ولي منها الا هو ايا اله سبحانه وتعالى اصبارها غيبك تستقال وغلاي اللغه دغود يا سر وحيالها لو دلشدو الهي كما باقين الا هو يضمنهن فكم مؤمن كواضح كرت انه يود او ان كرو يود تاست باشا امصوهر خويا انا واحد ادو غرادي كتا مال ديها د قفكو يما انت مابو فرصات تراضك وريال ها اللي يمادو يا كل شيغ اينا ريوارد خويا ما هاني وقتو وحقفو اسبو كشقي كرو هادو رونا ما انا نور داو ريوانا هادو رونا هاد نور ريوانا تاك اكثر كودو مر ريوامبا مر خويا ما هاني وحقفو علمي وليا واه واحد اله يا ضد انا قفكه تصابو صندولين علم يكسب وليا هي معهم سوماجي marka wax aan ruuyaahin ilaahay ma baaqiye luu iyo wax la raa tafaaulka tafaaul waxa la dadan mesela baadiya kamqne wa kelimad wana ksam qashat tafaaul baadiya kamqne aba iska mal marayo baadi kulibtaan waxan maqle ya waajit wara mid ka helayo aad iska maqle ka salaada waan waan hilib doona baadi dad inshaalla tafaaul la rafi'an tata taru فاس لي غيب غو هذا ما هو اسك قايل اموس قايل شي غاشو سو ما جديد خلاص واحد غيب غو غاكر دارت فرامه ما جيرو اله با لا غوريه اراهي و هو لا غوريه قفكه لا شيطان و قف اله نما و عرين قطر القفكه قيب شيغان